تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس وشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره